دعاء المقيم للمسافرة يقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك ويقول زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيث كنت